Jel jelat, jel jelat, aliyen fil öfte cıypa alıbak, wanbarat, wanbarat, tüsmeg albagin an gama mamat. Jel jelat, اسمعوا البغينة انغم كسن الوهج مسلمون ديننا المنهاج كسن الوهج مسلمون ديننا المنهاج <تصفيق> معالي صوت نمضي نشعل الارجاء <تصفيق>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 للعطايا فامضِ لا تخشَ المنون ننحو ننحو ننحو ننحو نحن أشبال الغزات الفاتحين بالجهاد بالجهاد سوف تدعو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحه الاسى اسد الامجاد والوغى ساحه بالله مشدود الوثاق لا نبالي عزمنا بالله مشدود الوثاق يا في صرح من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا أن يلوح النصر إلا بالنضال أقدم عصبة الأشبال وصنع عزة الأبطال أقدم عصبة الأشبال وصنع عزة الأبطال, الأبطال أيهبو أي لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الغاش أيها لا تهاب عزمكم في وجه الغاش أيها لا تهاب عزمكم كالنار في وجه الغاش أيها لا تهب. عزمكم في وجه الضبار.